Umma di, umma di, umma di, umma di, umma di, umma di, umma di, umma umami, min barulli säffi, ävulil kalam. Ätala. أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرمي أمتي هلك بين الأممي منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرمي أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتي كم غصة دامية قنقت نجوى علاكي في فمي أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يدي من نغمي أمتي كم غصة دامية قنقت نجوى علاكي في فمي كيف أغضيت على الذل ولم تنخذي عنك غبار التهمي فوما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دمي أمتي هلك بين الأممي منبر للسيف أو للقلم. أتلقاك وطر في مطرق خجلا من أمسك المنصرمي أمتي هلك بين الأممي منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطر اطرق خجلا من أمسك المنصرمي اسمعي نوحى الحزانة واطربي وانظري دمع اليتامى وابسمي أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم اسمعي نوحى الحزانة واطربي ونغريدم على داما وابسمي أمتي كم صلما مجتني لم يكن يحمل طهر الصنم أيها الجندي يا كبش الفداء يشعر على الأمل المبتسم ما البخل بالروح إذا طلبتها غصص المجد ضميم هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقىك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصر أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقىك أتلقاك وطرفي مطرق قدلا من أمسك المنصر أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق قدلا من أمسك المنصر أمتي هل لك بين الأمم من بر للسيف أو للقلم أتلقاك وطر في مطرخ خجلا من أمسك المنصرمين.